ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذَانِكَ بِأَنَّهُم كَانوا يَكْفُرونَ بِآ يَهَتِ اللَّهِ وَيَقُتُونَ لَ بِآأَ بِغَيْرِ حََّّ ذَلِكَ بِمَا عَصَو وَكَانوا يَعتَّدُ